من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه ربنا من اجتهد كساكي يريد حرث الاخره يعني وي اخرا ببيت و واش ولابد وعملك حرث اا اخو يعني او توفيق او يعضي توفيق او يعضي بس ينوب هو دينيته ابرعلم شين كات او اا اجوكيتي امر وشتي دي غن ما برنجا بني اشته كي دي هي عيون فاقيه حتى فاقيه فاقي بي وتو بسينغي وي فاقي بغو ا ادري وباي فويديليني هم اره دو وقت غوتي من كانا يريد حرث الاخرتي يعني هركسي قد في الدنيا اد بخو تشينيد دارجا كيماتي بدري يعني الدنيا اشولا كيف كتعاملكي بكارجا كيماتي فويداي بيتي داوي او كسي أفنده بيت نزد له في حرفه. ربعمش أمش دبو أو اجت أو عملت كتبه آخرته. وأو شو لتكت إن, إن أو رب العالمين. له في حرفه. أمش فا عملت كتبه آخرته. عملت كتب أو شو لتكت برب العالمين. زي ذاكين. دبو خيرك. أجر ده خيرة. حتى هفصادا وحتى ستر هفصادا شطان دي رب العالمين حاسكت كبوتيه زيلا كران وابن كثير رحمة خدالي بجيد بالليبيد بجيد نازد له في حرفه بجيد يعني عم أو كساكي هر شولة كيبكت هر كورة كيبكت إن ياتوي بنا رب العالمين بيد إن ياتوي بي بأو بيد رجع كامتي أو بقو أجر وخير والغتبالي رب العالمين جيد نازد له في حرفه يعني عند دي بوزيدا كين أجر وخير وغتبالي و نزل له في حلف بجن قويه دام في ميرفا قوات كان سيرفي عبادتي ودي برد دي شيرين كان ودي وان في ميرفا كان كو في عملائك عمل اخرته او او فايدهك انتبي اخرته دي جالك بو برد ري هي تشيرين كريم دي ولي كان كو جالك في عملائك وعمل بو دنيايتك ورياك دبي دي ولي كان هناك فهمنا بك وايتعاقب ما هند السر من كان يريد حرف الاخره او اراده قلبه اراده يا دليل يعني او تريد مروفتك يا بو هند بكا باب العالمين رجا قيامه اجابه دليل دتف مروفي جاي انت جاي تمروي خيره وباشوه نبو بي. بي دنيا بي تشي جاي مروي بو دنيا بي تمر بينا هتقبل كران يبدي من كان يريد حرف الاخره نزيد له في حرفه يعني او كسا كام عملي بكت برجا قيامته وقت هر عبادتك بكت جانو ویش بصلة الرحم بي صادقات بي بيت صادقات بيت هر شده که بيت بون تبیت که خیراوه لا لرب العالمين ولد تفا له في حرفه اما مش امیش ده بزور کهی و ده بردلیشنی كين و ده بی مروفه قوات کهی که شلوانا گلقا بکت عما بلعکس سیکا مروفه بود دنیای کر هر عملا که عباد بو وأيد رب العالمين تنادينا كرنا كعمل صالح جنبش بالقرآن خاند بصدقات بذكر بهر عبادته كبير ويك بدنيا بك دنيا دي حساب دين رب العالمين دي عمل ك مجبه أو عبادة إدك بوخدر خاكيبك، ومن كان يريد حرث الدنيا، هر كسكيش دنيا به، جو كش أو عمله بوآخرة إدك، كنفوجنا وروجينا وصدقاتنا همو عمل صالح، او بو دنيا إدك يعني بو دنيا إدك دعامة حياتي إدك، بو دنيا إدك دعامة جمربك باشا، نأتي منها، ربنا مش ديني الدنيا إجدا، أيدي ديني. او كسي الدنيا عمل صالح وشولد باش بكر، بوهدي الدنيا دا سمعته خبأش كده، بوهدي الدنيا دا خالك مي ببين، بوهدي الدنيا دا علامة حدوية بكر، دا الدنيا دا عالم فلان باش باش فلان خير كره نؤتي منها، من الدنيا جز بيني، بي. بس بس الدنيا هاي، منها عند الدنيا دا بهدي وخلق ما تحيد فيه بقى السماعات وباش كت عالم ده بحسيق كت بعند ده شجرة يا مادي واحد شتلة لرب العالمين يا فيمر وفا بيشتيا رب خدي من النبجات كريم من الروجات كريم من دايم من صدقات كريم من باشيت كريم من عمل على كريم رب عالم ده بيشتت ويدروت كي تابو هند ده بده عالم بيجمر وفا كا تقوى يا مرفك الزير كا مرفك الخير كا مرفك باشا وخلق يشبوتي تابو في هند كا ومش أبدات الدنيا إلا نأته منها. دنيا الأربعين بجت بس في مرؤوفة وما له في الآخرة من نصيبين، بس في رجع قيامته، شوف الشكينة الرحمة رب الفضل رب العالمين، شوف الشكينة ونيا في مرؤوفة رجع قيامته، بس شيء بس أجره هاي، بس أجره هاي هاي رب العالمين آيات من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم، آه من کانویدور حیات دنیا. اول کسی که دنیا و دنیا و هر شورا کبکات بود دنیا بید وزینتها و بود جوانیا دنیا بید عالمه حیب کات عالم بچد دنیا فلان کس کس وای کی دنیا مگه مالویات تجی میوانه و نیا ده خانه ده تا ده چوک خود ده ده هیتی بس بود دنیا بید و جوانیا دنیا بید خوشیا دنیا بید نوتیه منها. بعدان ده دنیا داد دینه. نیا نوفي إليهم أعمالهم فيها هم دي أو عمل بي بو الدنيوية كلي به يعني أجر وي وخير وي عملي أو وكلي كون يبو الدنيوية الدنيا عبارة مش عمل الدنيوية ده دي ديني يعني أوش تبيت بيت دنيوية ديني السمعة بيت سمعة بي لبلغة بيت عالم ببنيت دولي كان هناك عالم همها ظلوية ببنيت بس وما له في الآخرة من نصيب بس أفاكس هنا رجاء كامته شوف الشكينين رحمة رب العالمين. وده هاي تعيده بجد أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا نرجع قيامته بس شيء هاي بس أجره هاي وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أو شرط واكرين أو عمل واكرين هم وش اللي عادي هم وده فايده بيت. وشو فائدة وانا دبوشهم كي أفي بس شيء أبيه أي بس الدنيا أبيه. جوای رضابالعالمین یه گویی امن نوی ات داره یه گویی هک تو عملی بکی بو آخرت واشراب کارت آخرت فایده تبدیل بو خودی بکی یه گویی از بته زیاد کم و از دت قواد کم کت جالبی عملی بکی و دبالتش شیین کم اما هک ایکید دنیای و بس بو دنیای شرکت یان یا عملی بو رضابالعالمینی بو آخرت مرفت کت دا فایده لب نیه رضای مشنام دنیای دا دین نوی بس آبی رجای ماته چوب شکنینه الرحمة رب العالمينی و نیا وای که سبود دنیا هیب کرد و بس هم خم وید دنیا بید خم وید دنیا بید چیش تهی برانبریک برانبری بی بی نبید چه هدفی دی بی نبند بس حس که دنیا هر دنیا یا دنیا خو خوشگاه و نیا چیش ته تفید و نیا هر بده خوب بینه و چیش ته تکرب لیفتن از تو نفستا حسن آگات و نیا خود دید که جس خود پی خوشه یا خود پینا خوشه یا دین اسلامی رکدمه رک ندمه اولوییا گرگ نیا و وقال بحثي به اندشنا وقت اولا من روانا رب العالمين اتبجيد وانيا ام بس چه هي وانيا آخرات اولائك الالدين اللي سلام في الآخرات إلا النار اولا رجان قيامت بس آبر الجهنم هي وانيا چون عبادت عرب العالمين ناك ليا وچو جرا وانيا شتك ناك ليا كفايدا ويبدأ بوا آخرات واشتك ليا همو بو چبيا همو بو دنيا ی هیونی آخه ای فرامرزانه هی روزی بید بشه تمام روزی بین عادت بنمالم میاد و هم روزی بین. چجور ما روز و فیت ممکن است و نهیت کو روزی نباشه. مگر بویهند در روزی بنونیه و بو خودی روزی نمیاد. میام روی بسالمانونیا تیا بو خودی روزی بید بو خودی نویج کرد بو خودی زکات کرد بو هر عمل که صلاح بید هر عبادت بید تیا بو خودی دا. و دنیایش ويني هردي او هنو هيت ابي ياخذ رب العالمين بني بيسي الدنيا ايش ابي چونك يدخو قالك مو انت كات بوجه بو دنياي وكينوكه اهلب مرون واني يتونا بو دنياي قالك مو انت بني هم مغا وش واني ش واني ش و همات كات اي كوماند بينا وخو قوته واني هم بدون تسرب بس بوجه بس بني واني بس بو دنياي اما با ديني اخذه وانوش واني با ذكر رب العالمين باخو خير كنا على المشارعي ونیا با ذ قرآن دنیا با هر عبادت که همیت کردهمی سرما واجب کلی با تربیت او بچیک با فکر نا ونیا مالی که دين فره ونیا دین اسلامه بکیوود شریعت هذا قد اما قطع نه جیانویدانیه وقت عباد خدا له همه اما دنیا له گنا خوام دیده اول هو بی تو سر وينده اندب بمیرید روز عکامت دشید ماله او فی الآخره و ماله في فی من نصيب ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون الدنيا من كان يريد الحياة يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون رب العالمين يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من نبدي نبدي اجنن فيها ما نشاء ورب العالمين يحاسك اي او رب العالمين يحاسك يعوني قدري هاد يعني نسي كبر عاد عثمان بيتجكر بين جه اساسا يعني نسي عرف بروده بشغاوي چند ميدر دنيا هر عده بيه لمن نريد ورب العالمين يحاسك من يا اوتشت امحسكين او برو في امحسكين ام دي دينه نديب حاسكر ناوي بدون نديب حف حفاويد بدون نديب ما نديب ناوي وبي امامي صلى الله عليه وسلم وقته أفأيت بخوان دي روجك يقول كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب في الله عليه رب العالمين بيجد كأبا حديثة قدسية الله يا ابن آدم رب العالمين أي, آدمي أي, ملوف أي ملوف من وتبش تمام. بي تمام هر كسك اوه حديثة خدسية بي عمد صلى الله عليه وسلم جيد رب العالمين جيد يا ابن آدم تفرغ لعبادتي بجتو او وقت بو وقت عبادتي تبا خود كي خباطال كي بو عبادتي جا نواجه ذكر رب العالمين يا جا قرآنه جا قهد چه عبادتي هاي تفرغ لعبادتي يعني قال بو وقت عبادتي تبا چب كي تو ویاونیت تو بخو فراخال کو. وقتی پیلی بچه بو عبادتی هنگی وقت عبادتیه. نبیت همو بچه بی. نبیت همو بدنیای بی. نبیت روزهش دسعت بود دنیای بنویه و عبادتیش دادن بی. رب العالمين گفتیم يا مجدنيا خودا ونيا یهودی شد كان نبلا تن سناصیبه که من الدنيا گویدی ونیا نگویدیم امت دنیاش ونیا پاون نپوش کو. چوب دنیای نداره و هرند مزنافت که دوست رب العالمین بس رب العالمش تفرغ لعبادتی. وقتی بو وقت عبادتی ونیا خوب طال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 ش جن تفرغ لعبادة ربه وحتج وقت وحتج عبادتي من يوم وحتج وحتج بيت وحتج ليش رب العالمين؟ وقت وقت عبادش خلاص ولا ليش ما هوش كده؟ الدنيا أخواني ودي مش شركات أو مش شغل حلال ولا جدتي رب العالمين بهند بيشتى أم لا صدرك هينال؟ بيشت أز رب رب العالمين ناقو تاز تتش تتشل بكم همو خوشیه مناره تمریق. ونیا که خوشیه که می‌ده تمریق. اما نشده دل تمریق شد کرد. نشده دل تفرات کرد. نشده دل تحوش کرد. نشده خوشیه که نبود دل تله. ربعمی گویی از دل دلیت داوطلبه. امله صدر ک غنن. وچه دیج دیال تا کم و اسد فقر که. و اسفقیر لیتناهیلا. دوالتا کم کتو فقیر نبی. من ربعمی وعده وعده خود جیباجی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 أو خوشي النار دلده جرب العامل داتا مروهي بچه واصلي عبادتي وأسود دا فقركا بيهوتي فقيةش أس دا فقية هممقوا بلالتانو هيلم أسود يعني هممقوا بيهيتا بركرنا با يعني جد فقيرنا بي تو داين دار بي راب العامل دا سالك داين داتا با يون هل واناكا تو چلبي واناكا تو داين دار بي واناكا تو فقير بي هفا اتشو أختي مروهي چكر مروهي ونيا تفرغ لع رب خدمته الكل وعبادته رب العالمين هر بك ايهت متي من كان يريد حرف الاخره نزد له في حرفه طبعا من دولتا كانت كتب عبادات بديل تشريم بيتو في عبادات رجع قيامات اشوانيا وقال جلك جلك ماستر البئه وتكريم وإلا والا تفعل طبعا مش بهاك وناك باقي نقاول بس ما نا نا نا نقاول بس لا يتفرغون لعباده ربي عبادات ربعمین ناکن، من با سایه ای خون فیضان ناکن، یا خون فیضان ناکن، یا این فیض ها ما پشتی عاشورت کرد. خود با سایه دزد دوام می‌اد کم، زحمت و خداوند شوی رکن آتا منو چندش لیرا بیت چند غیری جه بیت، چون ایشانی هم قبیل کی جمعه هونی هم جد ابدالاتت کافرا، مال با خداوند شوی اونی رکن آتا منو، تی و از دو دوامش کم، یه دوامانی نا قاتی نمی نه که گودی دهران نبج کافرا داده و خوب ه تعبادة رب العالمين كي، مني ورا النافج بس السمانة، لأن، شو كي هاي اشتى الناف، فا دولة الكافرة دا، وهاي اللي جد حتى، اس، سبعة وعشرين ساعة هفت حتى، بيشتى بانج المغرب هفت حتى، هفتة تبي اس شو شو عن خدانة شركة، شو عن خدانة دكان أصل بيشو كم؟ كافرة، جيافلة، علمانية، إمام خدانيه، إمام ديني، ياد بيشتى تاع ولا تبي رئیب در رئینا دم ات کن ویج کی؟ حالا تو اشل آمبه کی؟ کی ودی تعریفی اونیا؟ اف مرور و اونیا دنیا آخوا همه د دانتسره اونیا مادیبین آخوزیا آخوا همه دانتسره او بشه تینگی دچاره خوکاش غضب رابط علمی دس کو بینی چون کی عیبای تراب علمینه لا تفرغ و دعیبای ترابهی و دنیا اج او کی بونی ویسی او عرض عثمان چه قدر بین جاهز او بس آوردیم. چون گفتم که کردستانش بهت هدیه اند بوده. زدنا می. این مجبور قضیه چی می‌برم وانیا حال منی خوش بی اگر صبر قدر بول کردستان وانیا ولیره صبر قدر بول سریه فقیه واتودن و کار باعث درکت فریده بتردیرش و کتاب. اغلب جا صبر نیست سر خیلی و صبر نیست سر ریکان درسونی این لاتیو تیشی هو تیشی گناهکار جلوش تویره. دین سبب این الدنيا شهر او ديبو هن بريد او رب العالمين يبوني ويسيد شو زيدا ناو بدو فانا رب العالمين قلت وإلا تفعل يعني هكتنا كي عبادة رب العالمين لكي ويح ديني ديالا بس بو الدنيا يشور كي وبس هم وخامة الدنيا بيد رب العالمين بجد أملأ صدرك شغلا يعني آزد دليتا تاجي كم تجي شول كم تاجي خم كم تجي, تجي, تجي عاجزي كم تاجي نحوشي كم شجا دلاتي خوشنا بيت، شجا دلاتي فلانو بيت، حتى مصيبتك خلاص بيت وسبق بيت ايكو اي دهت حتى ايكو اوش چيت ونیاهت بجلده الله هنده فتشنا مادفه ايكم ايكو اي دهت و ايكو اي دهت حتى او كنگي، حتى مالك الموت مولو بيته ام لا صدرك شغلا ابو عمين هاو دلاتي تجيه چي قد؟ تجيه شولو تجيه خمو تجيه عاجزي اف بو چون کی لا يتفرغو لعبادة ربه افخدان و خبطة ناكد بعبادات رب العالمين ولم أسد فقرك رب العالمين مش أشجع فقير يوتش السرتر وناكم يعني أنا مو قفدي فقير بي الدنيا هم ويا بيبي تجوا في هالداسة خالكي وتجوا في هالدنيا وصلوا بين جهة دينها رب عكما كابداس بيني ولم أسد فقرك هذا جزاءك يا جزاء واقصي دنيا الدنيا الجرند وابعبد خل عبادات رب العالمين دنا له الجم ونيا شرنيا شو ونيا گس وای کی اخنی نہ اما ہر ایکی امبینن بسرمانا کیم کس نبن نہ ہر ایکی بہ شکل تی دہی کہ دنیا یہ پیشت اخسر عبادت رب العالمین اما گوے دنیا خوونیت خوش کتو تحسین الناس دنیا ہدا اما تحسینیت موازنیت ہین نا جدا نو دینی ویدہ را سریت موازنیت این ناف نوی جوابی داد اصلا نت موازنیت این ناف عقیداوی داد تقصیریت موازنیت این ناف جلکت ویدا ناف جکل مالو ویدا ناف تلفزون ویدا ناف هم زیان ویدا و دین بیت تقصیریا موازنیت الهی یعنی اما دنیا اداد بینونی د چیا سکه افانیوی چ تقصیر نه یعنی دینه کرده هم بس بو دنیا خود خوش ک دنیا قلب و بهار و این اسارت کرید بس بو چه بس بو سفرا نه و سفرا لا تحسينه أصلاً ما بو دنيا ديني ونيه تحصيلية موازن موازن يتحين. بجها معتقديه دابقدر عبادة دابقدر أخلاق دابقدر. فانا هما تحصيلية دحين. فبعضهمو سبب بهندنا ونيه وإن لا تفعل أملا صدرك شغلان. هكمل رو فيه هندنا كت بر ولم أسد فقرك. ونبعام بس في فقيريش لا يتأراناكم. فقير ده چهار میلیونیا دست خالقی بیتو، ول مال دنیا بیتو و نیا چجورا ملطفتی رن نبته تا چلایتک، حتیت میگید، و نیا برندم ملیوی بسرماتی بیا خو نبید، ملیوی بسرماتی بیا ناف دنیای دا، و بس دنیا هو شوکت، بسشوا ختبوه تعبادتی، يتفره لعبادة ربه تو رابط هو به بو عبادت رب العالمینی، تو رابط و نیا شوکت بکبو رج قیامت. فایده بیده پروژه قیامت، وری سری پیامبر می‌بین، نخواهیم که مردوبی هم او بود دنیایی که اندک دو خود دعایت بيش همو او بود چنین، باز بود دنیایی نه. وقت دعاست که همه دعایتی بود دنیایی نه. دعایتی دن نبینی و جاراب خود گونه حتما خوش می‌با، جاراب خود گونه حبر دل مراش کی، جاراب خود عباده خبر دل مشین کی، تو پشتی بد آمد، تو جهنم المندی کی، تو فا دعای نبینی ناس دعایت يا رب أخوي تو مال الدنيا إب دائم تو سيارة إب دائم تو بتشي كمان ناجح كي الصفح شاشة تو هو كيتو كام مو بحس الدنيا يعني فهذا ربنا مين بحس فانتك كت بجت فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بجت هندك مروفا خد دعاءج ده وقت دعائك كان بس مصلحة أخوها هيك بس الدنيا دعاءتو بس مدنيا أتنا في الدنيا يا ربي خير تفيد دامن تفيد دامن تفيد دامن, تفيد دامن،, تفيد دامن، مالي دامن سارف دامن عالي دامن واجدنا أما رجاء كامل بنيت چنيا قد چوبشكي نينة چجا دعانا كدت كرب العالمين قناحيتو يخوش ببيت رب العالمين بتبحشت رب العالمين أغري جهنم يديد كات رب ببارز عدو قبري ببارز عدو محشرة كوشتهو تيدا نينة أما رب الع منهم من, من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة واقنا عذاب النار. مش من المصمات يهوبى. في الدنيا. هات الدنيا يبدأ مش يارب خد أوشتباهش بالدنيا لا تبدأ من. وشتباهش بالآخرة تبدأ من. وشخرابش بالدنيا تلمنديكى. وشخرابش هذا دعاء يا يرجع دعاء بيت ال. دنیای او آخرینه. اما امر و فرق بیشتره را به خود تو مالیب دائما. شر نیا او مال و نیا لاری مروی باشیه. اما جر او وی مالی مرفته پیت عذاب دان. و دبید به اند مرفه سر رجی. مرفه فحده هر دعای کرد. و نیا بیشتره را به خودن. یا دنیای بیت. مال دنیایی کرد. اوش دبود دنیایی کرد. نارا مال دنیایی و دولت مادیه خیر بو می تلافی بو می تلافی تو يوم بخفية دعاء ابتدوا بي عم الله وعلى سلم من القرآن داني ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل عذابنا النار اشياء رب الخضر اشتاك باش دائم الدنيا ايلا باج باش بالآخرة دائم اشتاك خراب هموم من ديك وطمى بارزي العذاب اقل جهنمي كما استرين عذاب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يعني بل لهم شركاء رب العالمين آيات البشى في آياته كبعسيم الشركات كمشرك إيمان بخديت النعيم وهندك قد كان واصلا ما بينه وبين رب العالمين لا شريك مع رب العالمين ده نعم جبشتين رب العالمين أبو مقوتي كنت قلت رب العالمين بمشارعة كن وخارج كما صرين وكامل تلين لكم من الدين ما وصع به نوحاً حتى أخير آيته وربي في الله رب انزل قلت الله الذي أنزل الكتابة بالحقي رب العالمين قرآن بمشارعة وحقيقة الدير وحقيقهاتي آخر مشتي أفهم رب العالمين دي حقي ناچن دي راستي ناچن دي دينه خده ناچن يقول شركاء يعني لدينا شراكه هنا تشكي دينه هدايه لكي يحبك بشكوكه ولكن لدينا شريكه دونه برابط على مني لكن لدينا مروفه لكن لدينا شريكه على مني شراء لهم من الديني ولكن لدينا شريكه على مني شريكه على مني شريكه على مني شريكه على مني شريكه وعيد به عنبرى الله عليه وسلم كرّب العالمين يبدأ وحيه وبيان الله عليه وسلم بيشتئبك وبيجاو خيرة وفيش نك حراما حرام أو بجاو متاهو يبقى عندك خيرة هذا حاشه هو كرّشري رب العالمين ونبي فلان عبادة كان خيرة وخدش نبود بيتوا بي الله عليه وسلم ولا بين فهندا رب العالمين <سؤال> <سؤال> أم لهم الشراكات <سؤال> و شراعوا لهم من الديني <سؤال> و هنداك شريك بوم رب العالميني <سؤال> دانا بولت چدا؟ الدانانا شريعتي داخل و كسا قوت بيه بجه با كينا اويت قوت يابا والله هوا لخوا بوغا الشيخات باو وليا باو سيدا باو ملا باو ونيا مروغا صالح با أبا ده تنزيك رب العالميني كان هنداك كاسا ونيا ده فالشتناني شخاركي دان آبلا می‌شود که قرآن داده نگو نگوید یا بیامبلش نگوید سال الله علیه وسلم. این اواق قرآن هم موس اول و حتی دیماهی که واقعی نگاشته که او آبلا می‌گوید یا بلع کس قرآن داده تو همه بینی چه تا که نه اینکاریال بهندتی تکرند. و آبش حذیف بیامبلی سال الله علیه وسلم و سیراف بیامبلی سال الله علیه وسلم و سیراس حافظ بیه راز بین آخده بیه چیشده و تو دنبی. رو بید باشم. وأو كسب كينا شريكة رب عميدا كدة دانان الشريعة تدا وابخو شريعة كده داناي وابخو ريك كده داناي بنعرف كيد جوتي عنده أبا تهوار خبو شيخ بس يحدقين درب العالمين تدا خازل كيان والديب كيان ملاك أو دقين درب العالمين يوم يقمن الله عليه وسلم ولا بفلان كسب جوتي خدي جوتي أنا والله خدي نجوتيا رب عميدي فلا تدعو مع الله أحد جوتي قد نو بتكسب كيا رب العالمين رب العالمين يقولي وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدوني. وتأجناهم لهم بس مهدي شيكينكو عبادتي بومتنب كان. هناك. ورايده يقولي واحد. يقولي أو إله ينوي وقال ربكم دعوني استجب لكم. رب العالمين أي من دعاء بس بممكن أن يبيعن برس الله عليه وسلم هذه السوابق دي الصحابة رضي الله عندهم هذه السوابق دي وأفضل كير إنا أم لهم شركاء وهند كسر كير الشريعة رب العالمين له واسس بناكا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فكسانا دين هداك دين يعني شفاندائي وفام داي ما لم يأذن به الله رب العالمين إذا نداه دين إلا تفي عبيد شرعات إلا تفي عبيد أو كير جودي ما إلا خذاب رب العالمين إذا نداه اما امهون نکدینه که بینه داره نکم از نه عالمونیا نه چون یه مثلا قبره مربی صالح انت بینه امتحانی بودن اونیا هارویله و هارا خوب باعهدي مادیتیار ویا فلان کسی شد گویت ابوا و با بیدمش هرود کره اونیا هفت چنابید هفت یه شریعته کتینیه داره اونیا نه الله علیه وسلم اونیا و مربی جریمه که ات کت لانه ديشاب عامر غوتي ام لهم شراكه وشرعوا لهم من الدين ما لم به الله أبا الله نیا ولله خرائن نداره ولله با با با با پیرت مهر عفه گویی مهر هوی دیتی مهر هوی گویی و نیا نه خود گوییه و الله سبحان و تعالی مشری عدنانه و شریع بس حق رب العالمینه یک شریعته که دانه و نیا و بشتیم یکیش چه خودتاه عفه یم روی خدای شریعتی رب العالمینی چون کی شریعت این رب العالمینی گوید بی این رب العالمی اذن ابدت بنا ده منروفيا بصرمان هادش ذاك الدليل بين النبيتو خدينا الله عليه نكد هذا مش بس الله عليه الله عليه وسلم لم يأذن به الله يا رب أبو عامين ذهن دهما ما كان يوحي ما يا هتاك تشب دهما هتا أذن بو ما بيته دهن بالهنده من روبي بصماتي بفاشتانه هماخ ولي ديه كت ومزاني چي كوا من رف ديواش روانا چو ديه كي تشوكا بو من رف آخفنا بكت بيدليل ومن رف أوكر الشريك رب العالميني الدانان الشريعتي ده ولو لا كلمة الفصل أبو عامين قلت كرفا كسانوات بن وانو عكسانوات بن أبي دينكي وشريعتكي د برفأ خفني نبو أورب عالميني جوتي كلمة الفصل يعني قضاء الله وقدره أو قضاء رب عالميني داني وام قدر رب عالميني كي كجوت يخرج قيامته رب دي الجزاء خالك ده تبع هكبارفأ خفني نبو وبرفأ قضاء قدر نبو أورب عالميني دنيوي لا قضي بينهم رب عالمي فانهما الدنيا ده هيلاقبت أما رب عالمين هو يحاسب ريد وهو القدر ده ك كذ الدنيا د رب عذاب ما زلنا ينتخابوه نو محكمة الدنيا د نعتكرن كلمة الفصل كان جدي هتلقى كرنا وده هيك ديموايكو هي تديار كرنا وجزائي حقد دي هي تديار رجاء قيامتها بهد رب عمين بتي ولو كلمة الفصل هنا كبروا أخف نبؤة ورب العالمين يقولي كرجاء قيامتها دي كامل دي لا قضية بينهم الدنيا د رب عمين أظها مدهي رب هو يحس كده الدنيا دارو العمله ج عملية و جه شولكرنية و آخرتش رجع قيامتي دارو جزاء وين يعني هم ملوك ده كامل والغتبه حد چند هنده جارب العالمين هند الجزائي دهت ملوكش بشه كاد جزائي كيره الدنيا دهت ملوكش اما يه كامل و يه درست ملوك ده رجع قيامتي والغتبه وإن الظالمين او ملوك الظلمات كان او الشركات كان هم كان لهم عذاب أليم رب عامر رجك يا عذابك جرك إيش كعذاب جهنم يا وإن الظالمين مفسر يدي وان المشركين شو دي فايده بس مشرك يا يدي ايه ده بسير ومربا شركت كان امير رب كم تجحد انا وهو ظاند او شريعة اف ملوفة اج بيشتة مخالفة ديال شريعة ديخودي ويجيخو يعني افوا اف ملوفة و اف مخلوقة كرنشريكا رب العالمين بل رب العالمين اجدا باكا سر به هنده بمرن با ملوفة مشركن و رب العالمين, العالمين رجع قيامته عذابكا بإش وفاكا سناء دناي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلا على خير خلقين محمدين وعلى آله وصحبه اجمعين